الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تلعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء التاسع والأربعون في مادة النحو وهو تحت عنوان الطريحات الجنية في حمل أنفاظ الاجروميه وهي المرحلة الأولى وكما سبق أن بينا أن أي فن من الفنون لا بد أن الطالب وأن يدرسه بمراحله الثلاثة وفي الحقيقة إذا أتقن المراحل الثلاثة يسهل عليه الرجوع الأمات أمات الكتب أو أمهات الكتب فدرسنا اليوم إن شاء الله عند ارتباط ولا ارتباط بماذا بالدرس السابق أو بعبارة أخرى زلنا في باب النائب أو في باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وسبقا تكلمنا على أن هناك ما ينوب عن الفاعل وقد اختلف العلماء في عدد النواب وذكرنا البالحة انواعا أربعة ذكرنا أنواعاً أربعة أو في الدرس السابق الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه المفعول به المفعول به وهذا له الأهمية وهو الأصل المقدم على غيره في النيابة عن الفاعل وسواء كان واحدان أو كان متعددا كما سبق ان بينا في الدرس السابق ومن النواب ايضا المصدر المصدر كذلك الظرف كذلك النوع الرابع اما الحرف أو المجرور او هما معا والقول بأن الجار المجرور هو الراجع ويأتي في الدرجة الثانية المجرور وهذه الأنواع الأربعة جمع ثلاثة منها ابن من مالك في قوله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف بنيابه بنيابة حاري يعني حقيق وجدير وذكرنا لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة شروطاً للنيابة حتى يمكن أن تكون وتصلح أن تكون نائب عن الفاعل بعد حذفه، فإذا اختل الشرط اختل المشروط وأهم ما ينبغي أن تفهم الشروط التي ذكرنا سابقاً ثم وقفنا على قول المصنف وهو على قسمين ظاهر ومضمر الى هنا وقفنا في الدرس السابق وطبعا لا اريد ان ادخل في تعريف الظاهر لغه واصطلاحا ولا ادخل ايضا في تعريف المضمر لان كل هذا سبق في باب الفاعل في باب الفاعل فلذلك قال المصنف وهو على قسمين ظاهر ونظر فالظاهر ظاهر في ماذا عندما يقول مصنف الظاهر ظاهر في ماذا الظاهر في الإعراب الظاهر في الإعراب فالظاهر نحو قولك ضرب زيد يعني الآن هنا يتكلم على المسند إليه على المسند أي الإعراب المسند إليه والعالي يتكلم على الماضي فقال نحو قولك ما بازيد هكذا بضم اوله وكسر ما قبل آخره يضم أول الفعل ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا إن كان ماضيا وإلى هذا أشار مؤجر بقوله وإن كان ماضيا ضم أوله وملق الآخر وكسر ما قبل آخره وإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره والمثال الذي ذكر المصنف للماضي هو ضوري بازيد وطبعا هنا الشراح عندما يذكرون امثله في النائب أو في المبتدأ أو في الفاعل يذكرون إعرابها تسهيلا وتمرينا واختبارا للطالب واختبار للطالب فمثلا ما هو إعراب قول المصنف ضرب زيد من منكم يعرب لنا هذا المثال الذي أورده المصنف ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعلهم. وان شئت قلت أيضا الأسماء اخرى التي سبقت لكم وزيد زيد ماذا نائب نائب عن الفاعل مرفوع وآدمة الفاعل ضم الضائرة في آخرها هذا يقال في ماذا في الماضي في الماضي مطلقا على أي صغة جاء اذا كان مبنيا للمجهول فيعرب نفس الاعراب قس على جميع السياق او اجعل هذا الاعراب مضطربا على سائر السياق فالاعراب الذي ذكرنا لك هنا يجر ذيله على كل السياق ثم ذكر لنا المثال الثاني وهو قوله ويضرب زيد ويضرب زيد بضم اوله وفتح ما قبل اخره بضم اوله يضرب وفتح ما قبل اخره وقبل الاخير هو الراء يضرب الى هذا اشار ابن اجرد بقوله وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره وفتح ما قبل اخره هذا هو الظاهر ظاهر في ماذا في ماذا قلنا الظاهر في الاعراب <تصفيق> يعني مسند اليه ماذا هنا مسند المضارع في المثال السابق مسند الى ماذا الماضي ولا فرق بين الفعل او لا فرق في الفعل بين ان يكون مجردا او زائدا او كما يقولون لا فرق بين كونه مجردا او مزيدا فله حاله واحده والحاله التي ذكرنا لكم يعني تجر ذيلها على كل الحالات مجردا كان او مزيدا والمصنف ذكر لنا يضرب زيد فمن منكم يعرب لنا هذا المثال يضرب زيد يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله والعامل فيه الرفع التجرد من الناصل والجازم هل هو قول واحد لا هذا احد الاقوال لان في إعراض المضارع اقوالا أربعة في رافع المضارع المجرد يعني ذكر العلماء أقوالا أربعة وأصحوا هذا الذي ذكرناه هو الذي اختاره ابن مالك ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد ولذلك قال القائل وفي الخلاصه له إشارة يقصد بخلاصه الفية ابن مالك في رافعي المضارعي المجردي أربعة مذاهب في العادة حتى ذكر منها المجرد وهذا هو الذي ارجحه جمهور النحات جمهور النحات فنقول يضرب في المضارع مرفوع كيف مبني مال يسمى فاعله وزيد كيف هو؟ نائب الفاعل مرفوع بالضم الظاهره في آخره طبعا العامل فيه المضارع يضرب في المثال السابق ضرب الماضي هو العامل فيه العامل ناتي إلى امثله أخرى ذكرها المصنف وأوردها قال واكرم عمر وأكرم عمر هذا المثال ذكر المصنف بضم أول الفعل وكسر إيش ما قبل آخره لماذا كسر ما قبل آخره لأنه ماضي فان كان ماضيا ضم أوله وكسر. وكسر ما قبل آخره وكسر ما قبل آخره مطلقا طيب هذا الإعرام ونفسه لا نعرب هذا المثال ما هو اعراب وكريمه ذاك من الوال الواو اكرم عمرو اكرم فعل ما مبني لما? لم يسمى فاعله ايه وبعدين لتجردهم لتجر... لا, لا. عبر... عمرو كيف هو نائب, نائب الفاعل مرفوع الضم الظاهر في اخره العامل فيه طبعا الماضي اكرم ثم قال ويكرم عمرو ويكرم عمرو كيف هو؟ بضم أول الفعل وفتح ما قبل آخره وهو الراء وهو الراء ويُكْرَمُ طيب في الإعرام ماذا ما نقول فيه؟ يكرم فعل في مضارع يكرم فعل مضارع مرفوع مبني لما يسمى فعله مرفوع يعني لما يسمى فاعله لت... والعامل في الرفع التجرد من الناصر والجازي وقد سبق أن قلنا بأن التجرب من الناصر والجازي هو عامل لفظي أم عامل, هو عامل معنوي هو عامل معنوي هو عامل معنوي واضح؟ وسيأكل إن شاء الله في بابي المبتدا أيضا بأنه عامل معنوي الانتداء عامل معنوي ويكرم عمرو عمرو عمر. قلنا نائب الفاعل نائب الفاعل وهذه الامثله كلها الاعراب فيها كيف هو ظاهر ظاهر ولذلك قال المصنف وهو قسمان ظاهر معنى ظاهر ظاهر الاعراب ظاهر الاعراب لأن الإعراق إما أن يكون ظاهرا أو غير ظاهر فالأمثلة التي ذكر لنا الآن الإعراق ظاهر ثم قال والمضمر نحو قولك ضارب ضريب الآن نحن في النائب أو في المفعول الذي يسمى فعله والمضمر نحو قولك بالكسر لان بكسر الله ما بعده دا نحو دائما اكسر بعد نحو بعد الظروف لا تقولش نحو قولك أو نحو قولك لا خطأ يعني دائما بعد نحو اكثر ولذلك قالوا وكل ما يوجد بعد نحو فانه مجرور قارئ النحو كذلك بعد الظروف وكل ما يوجد بعد الظرف فانه مجرور بدون خلفي بعد الظرف وبعد نحو وبعد بعض وبعد كل وما اشفى ذلك كلها ايش الكسر فتقول نحو قولك ضربت ضربت هكذا قال المصنف فضربت بضم ايش بضم ضرب وكسر الراء وضم ايش التالما هل التالما للمتكلم ضربت كيف المخاطب ضربت للمتكلم فلذلك جاءت مضمومة مضمومه جاءت مضمومه فما هو اعراب المثال الذي ذكر واورد المصنف ضربت ما؟, ما ما هو اعراب هذا المثال ضرب فعل ما مبني مبني او لما يسمى فاعله والتاء متصل ضمير المتكلم طبعا متصل ضمير متكلم نائب عن ماذا فعل. ضمير متكلم كيف يكون نائب عن الفعل كيف يكون مبني على الضم في محل رفع لان الضمائر كلها مبنية وكل مضمر له البناء يجد ولفظ ما جرا كلفظ ما نصب فنقول مبني على الضم واضح؟ طيب قد يقول قائل قول, قول المصنف نحو قولك دورب دوربتو ها. كيف كان الأصل؟ إذا سئلت ما هو أصل قول المصنف دوربتو ما هو أصله قبل النيابة ها. ليكون اوضح ما هو أصل دوربتو قبل النيابة كل مثال نحاول إن شاء الله أن نذكور أصله لماذا؟ لترجع إلى إعراب الأصل تعرف إعراب الأصل واعراب النائب فكيف كان الأصل؟ الأصل هو الفاعل يعني الذي أصبح الآن نائبا يعني ضربت ما هو أصل ضربت قبل النيابة قبل أن يصبح نائبا ضربني عمرو او ضربني زيد او ضربني خالد ماذا فعلنا ها ماذا فعلنا نقول لما حذف الفاعل لأسفاب سبق لكم يحدفون العلم يا اسفاب التي ذكر العلماء بعضهم ذكرها اوصلها الى عشرة وبعضهم اكثر من ذلك اما للعلم واما للاختصار واما الخوف منه او الخوف عليه اشياء سبق لكم ذكر واضح في باب الفاعل فماذا نقول هنا الاصل نقول حدثنا الفاعل واتينا بما بماذا اتيناه بالداء المرادفه لمن لنياه لماذا اتينا بها لانها ضمير الرفع وهكذا تقولون في باقي الامثله وان كنا لما أن هذه المرحله الأولى نذكر لكم في كل مثال كيف كان أصله قبل النيابة كيف كان أصله قبل النيابة إذن فأصله قبل النيابة ضربني خالد ضربني خالد فماذا فعلنا؟ حذفنا الفاعل وبماذا أتينا؟ أتينا بالتاء لماذا أتينا بالتاء؟ لأنها مراففة للياء وانما اتي بها لانها ضمير الرفع لانها ضمير الرفع وهكذا نقول كما قلت لكم وان كان سنذكر ان شاء الله الامثله فما هو المثال الذي ذكر المصنف الضمير انه وقال هو قسمان ظاهر ذكرنا امثلته من ناحيه الماضي والمضارع وسواء ان كان الاعراب ظاهرا او مقدرا وان لم يتكلم عليه المصنف لانه تكلم عليه في باب الفاعل ما قالوا في باب الفاعل لا نريد ان نعيده الان وان كان هناك دور وتسلسل الاشياء العشرة التي ذكرناها مع الماضي والعشرة مع المضارع والاعراب سواء كان ظاهرا او كان مقدرا والتقدير اما ان يكون على الالف واما ان يكون على الياء واما ان يكون من اجنباد الى المتكلم واضح هذا كله سبق هذا الاعراب كله سرق وما يقال أو ما قيل في باب الفاعل يقال في باب النائل واضح الآن المنهار ذكرنا ذكر لنا المصنف دوربت وذكرنا كيف كان أصله قبل المياه كيف كان أصله قبل المياه ثم ذكر لنا مثال آخر وقال يا ضربنا الذي ينبغي أن نفهمه لأن الضمير لا نريد أن نعيد أيضا تعريفه بأنه أو بأنه مأخوذ من الاضمار أو من الضمور ولا نريد أيضا أن نقول أن كناية عن لا عن اختصار ما كن يبي عن يظهر اختصارا ولا أن نقول ما لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة لأن هذه المسائل ينبغي أن تكون عند الطالب من باب السماء فوقنا ولا تحتنا يعني هذه أسس لمنع لا بد أن يفهمها جيدا لكن هناك مسألة ما هي هذه المسألة يعني عندنا الضمائر المجموع ستون صورة وزاد السبوين يعني المخاطبة فيكون المجموع واحدا وستين صورة أو إحدى وستين صورة واضح؟ طيب الآن عندنا إيش عندنا كل ضمير سواء كان متصلا أو منفصلا مرفوعا أو مجرورا أو منصوما لا بد فيه أن يكون واحد المتكلم أو إثنان المتكلم أو, أو معظم نفسه وحده أو المعظم السوء معه وغيره وخمسة الخطاب. وخمسة الغيبة. هذه اثناء عشر مع المتصل في حالة الرفع. ومع المنفصل في حالة الرفع. وتقول نفس الشيء في ماذا? في المنصوب الا المجرور له لو, لو اثناء عشر فقط. مع ماذا? مع من هل مع المتصل ومع المنفصل? المجرور. ضمير مجرور. يعني ضمير الرفع. لو دان يكون. 12 مع من مع المتصل 12 مع المنفصل المنصوب كذلك 12 مع المتصل 12 مع المنفصل كم المجموع 48 صوره بقي لنا كم 12 صوره هو لمن للمجرور هل هي متصله منفصله انت مهم. متصله ومنفصله مع المجرور المشروع لا يمكن ان يكون منفصلا له حاله واحده متصل فقط متصل فقط واضح فيكون المجموع كم يكون المجموع ستين صوره وزاد السبوي ماذا؟ يا المخاطرة إن الضمير عندهم قسمان متصل منفصل اثنان أضف لديه الجر في المتصل أكرمني غلام قمت يا فتى أنا وإيايا إذا العصر أتى فخمسة مضروبه في ثلاث عشر آلة إلى الستين من غير نظر يا المخاطرة زاد السبوي وخالفه الحق قالوا ما لدي هذه هذه الابيات جمعت واحد وستين او احدى وستين صورة ذكرنا في المتصل مع النائب ماذا ذكرنا ذكرنا ضربت للمتكلم وضربنا لمن ها ضربنا لمن للمتكلم او معه غيره او انه يعظم نفسه ركزوا ماذا قلت لكم اثنان في كل ضمير متصل او منفصل في حاله الرفع او في حاله النصب اما الجر كما قلنا لكم له حاله واحده فدائما اثنان للمتكلم ضربته هذا لمن متكلم وحده ضربنا لمن هذا للمتكلم او معه غيره او معظم نفسه لا بد من هذا للمتكلم وحده. وحده او معه غيره او معظم نفسه طبعا هذا التعظيم ادعائي لان العلماء قسموا التعظيم الى قسمين تعظيم حقيقي وتعظيم ادعائي تعظيم حقيقي وتعظيم ادعائي عندما تقول نحن نريد ان نفعل كذا وانت وحدك من انت عندنا وأنت من وحدك هذا جاهز إذا لم يكن فيه افتخار هذا جاهز لكن عندنا يقول ربنا ونريد أن نمنا إنا أعطيناك الكوثر فهو فعلا حقيقي إنا بجلالنا وكبريائنا وعظمتنا التي لا تطيقها العقول نفعل كذا وكذا فان هذا حقيقي كما قال بعض العلماء حتى في اللام حتى في اللام قال بعض العلماء قد تاتي للتعظيم قد تاتي للتعظيم وذكروا من امثلته في القران قوله تعالى الف لامين ذلك الكتاب فقالوا ذلك فاللام للتعظيم وقالوا ايضا في الكتاب قالوا للتعظيم قال بها بعضهم على قول طبعا اذن فكل ضمير لا بد ان يقسم الى ثلاثه اقسام لا بد ان يقسم الى ثلاثه اقسام اثنان لمن للمتكلم طبعا واحد اما للمتكلم وحده والثاني للمتكلم وحده وحده او معه غيره او انه يعظم نفسه والتعظيم اما ان يكون حقيقه واما ان يكون ادعاء واما ان يكون ادعاء اذا كان في حق الله فهو تعظيم حقيقي واذا كان في حق البشر الضعيف فهو تعظيم ادعائي فنقول ايش ضربنا طبعا ما هو اعراب ضربنا ما هو اعراب ضربنا اعراب ضربنا ضرب فعل ما مبني لم يسمى فاعل ضربنا ونا ضمير ايش هذا ضمير متصر نائب الفاعل مبني على السكون في محل رفع ممنع السكون أين السكون؟ ألف. آه نعم سكون الألف هذا بعضهم يسمي ايش؟ السكون الميت السكون الميت لو تعيد <تصفيق> على... ها لا يسمعون ها؟ تسمعون؟ ها؟ واضح فإذاً ضربنا هذا هو ضربنا قلنا كل مثال نحاول ان نذكر فيه الأصل ضربنا كيف كان أصله هذا المثال كيف كان أصله قبل النيابة دربنا ها. دربنا أصله قبل النيابة ضربنا ضربنا زيد أو ضربنا خالد لأن المنقول ضربنا ومعلوم سبق قلنا إن قدم الفتح على نون الضامر فاعربه مفعول فذاك مشتهر وان تقدم السكون مطلقا فاعربه فاعلا فكن محققا الى اخر الابيات المعروفه اذا قلنا ضاربانا ماذا نقول نقول زيد ولا زيدا زيد لان زيد هو الفاعل واين المفعول؟ نار no. نعم واذا قلنا ضربنا هل نقول زيد ولا زيدا زيدا لانه مفعول به فهذا المثال ضربنا الاصل كيف كان قبل النيابه ضربنا زيد ضربنا زيد اذا ذكرنا الان ضربتم وضربنا ضربتم وضربنا اذا افهموا جيدا الاصل دائما افهموا الاصل لان اذا فهمتم الاصل تعرفوا كيف كان قبل النيابه يعني الذي كان مفعولا اصبح نائبا الذي كان مفعولا اصبح نائبا فاذا المثال الثاني شنو هو ضربنا ضربنا قمنا باعراب هذا المثال اصله قبل النيابه كيف كان ضربنا عمرو او زيد او خالد لماذا لانه قلنا الضمير ان تقدم كما قلنا سابقا انقدم الفتحو على نون الضمير ضربنا فكيف نعرفه كيف نعرفه او نعربه قدم الفتحو على نون الضمير فعرفه مفعولا وان تقدم السكون مطلقا فعرفه ايش فاعلا ضربنا زيدا والنون فاعل لانه سبقه السكون واذا تقدم على الفتح النون يعلم مفعولا به إذن هذا هو ضربنا ننتقل الى وضربت ضربت بماذا بضم الضاد وكسر الراء ضربت وفتح ايش وفتح التا لماذا هنا وضربت لماذا؟ محاطب. للمخاطر المذكر بتقولش مخاطر فقط المخاطر المذكر ليش؟ لأن ما هو أصل ضربت طبعا قبل النيابة ضربت كيف كان اصلها قبل النيابة ضربت أصله ضربك. أتم جيب الفاعل أعطيني الفاعل لأن ضربك أتيت بالفعل والمفعول به آتي الآن بيذكر الفعل ضربك زيد ضربك زيد شيء ما هو إعراب هذا المثال ضربك لأن الآن الإعراب ضروري كل ما يأتي تحتاجون إلى إعراب لأن في الأول كان كله تأسيس وتأصيد وتقعيد ووضع الأرضية المتينه والآن تحاول أن تطبق لأن الناحو نظري وعملي وغالب ما تجد بعض الطلبة يتقنون القواعد اتقانا جيدا ولكنه في العمل يلحنون ليش؟ إنه لا يطبق فالإعراض يساعدك على ماذا؟ يساعدك على التطبيق فماذا نقول؟ ضربت ما هو إعراق ضريب الطاق ضريبة فعل ما مبني لماذا يسمى فاعله لما فاعل الشيطة قلت من المجهود مش مشكي ضريب الطاق والتاء ضمير لمن للمخاطب المذكر نائب ايش مبني. نائب الفاعل كيف هو مبني على الفتح في محل رفعين ضريب مبني على الفتح لش لش ما يعني لماذا؟ مفعول به. دوريمتا مفعول به. التاء مفعول به. نائب الفاعل. دوريمتا نائب. وشاهد اللي درسولكم في الجماعة. دوريمتا نائب ايش؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل. هذا لمن؟ للمخاطب المذكر المخاطب أعطيني مثال. هو قد ذكره نوصل المخاطب المؤنثه المخاطبه ها ضربتي ضربتي طيب ضربتي بضم ايش بضم الضاد وكسر الراء والتاء وكسر الراء والتاء المخاطبه المؤنثه للمخاطبه المؤنثه فضربتي ما هو ضربتي؟ عندما أقول لكم ما هو الأصل يعني قبل النيابه قبل أن يصبح نائبا عن الفاعل ما هو أصله قبل النيابة ضربك ضربك زيد هذا بالآن نصبح العكس يعني كيف ما كيف يطلبون الرجل ضربك زيد ضربك زيد ماذا تقول في إعراض على المثال ضربت ان اعراب المثال ضربك هذا غير قبل الاصل ضربت هو نفسه اعراب ايش ضرب فعل ما مبني لما لي ليس لم فاعله ويعجبني خالد الازهري يذكر هذه الامثله ثم يذكر الاعراب الطالب عندما يخرج من باب النائب يكون قد اتقن اعراب امثله النائب عن فاعل فلعبا الذي يمر يقول هذا كثير يعني فيه تطوير بدون فائدة لا هذا التطوير ليس مملا بل هذا التطوير مفيدا هذا تطوير كيف هو مفيد هذا التطوير يكون مفيد واضح فماذا قلنا ضرب فعل ما مبني لمال يسمى مفاعله او تقول مبني المجروب والتاء ضمير الشهر ضمير المخاطبه المخاطبة ضمير المخاطبه المؤنث كيف هو في الاعراب نائب الفاعل كيف يكون نائب الفاعل هنا كيف هو مبني على ماذا مبني على الكسر نحن رفعين مبني على الكسر نحن رفع الآن جاء بوريش تثنية والتثنيه له ما معنى عطينا مثال الذي ذكره المصنف وضربتما. وضربتما بضم الضاد وكسر الراء وضم التاء لمن مطلقا للمثنى المخاطب مطلقا معنى مطلقا مذكرا كان او مؤنثا مذكرا كان او مؤنثا طيب ما هو اصر ضربتما قبل النيابه ضربكما زيد ها ضربكما زيد لاحظتم يعني لو ذكرنا لكم أصر واحد كان يكفي والباقي واليقاس ما لم يقال قس عليه المثال الذي ذكرناه في الأول والأصل الذي ذكرناه في الأول يجر ذيله على كل الامثله ولكن نقول هذا لماذا ليه التقرير والتكرار التكرار كلما تكرر الشيء الا وتقرر الا وتقرر في ذهن الطالب فاذا ما هو اصل ضربتما قلنا قبل النيابه ضربكما زيد او خالد لا يهم اتي بالفاعل اذكر الفاعل طيب ما هو اعراب ضربتما واركزوا معي ضربت ضربت ضربت ضربت ضربنا الان سياتي حروف زائده على الضمير ضربتما ضربتن ضربتن الالف زائده والنون زائده مع جماعه الإنج والميم زائده مع جماعه الذكر واضح هذا طلاب فركزوا معي في هذه الاعراب انت ضربتم ما ما هو اعراب هذا المثال ضربتونا ضربت فعل ماضي ضربت فعل ماضي ها فصا ضمير متصل ضربتونا ما فعل ماض مبني لما يسمى فاعله لمبني للمجهول ها والتاء ضمير اشتم ضمير على التاء ضمير ايش? ضمير متصل. عالمت انه متصل. الان نحن في المتصل وليس في المنفصل. ضمير لمن? دمير مفصل. دمير مفصل. ها. للمخاطبين. للمخاطبين. ضمير لمن? للمخاطبين. نائب عن فاعل مبني على الضم في محل رافي. من? طور. والمن? حرف ماذا? ركزوا معي في هذا الميم حرف ماذا ها علامه, علامة, علامة, علامة الجمع لا الكوفيون يسمونها عمادا هذا الميم يسمونها عماد حرف عماد حرف عماد عند الكوفيين كما قالوا في الضمير هذه اذا كان دار ثم الميم حرف عباد والألف قبل الألف حرف دال على ماذا على التثنية الألف حرف دال على التثنية الآن فنقولي هذا جيد ثم قال المصنف رحمه الله ودربتم ما ودربتم ودربتم بضم الضاب وكسر وضم تاء لمن؟ هذا المثال لمن؟ مخاطب لجمع الذكور المخاطبين لجمع الذكور المخاطبين طيب ما هو أصله؟ قول المصنف ضربتم قبل النيابة ما هو أصله قبل النيابة؟ ضربكم أصله قبل النيابة كيف؟ ضربكم ضربكم ماذا ضربكم؟ ما هذه؟ ضربكم في الثنيه ضربكم <متحدث> اما في الجمع ضربكم إعراب المثل ما هو ما هو إعراب هذا الميزان ضربك ضربتم دو عفوا ما هو إعراب ضربتم فعل مبني فعل ما مبني ليس فاعله او للمجهول <متحدث> التاء ضمير <داميرش>؟ الجمع <متحدث> ضمير مخاطبين للذكور يعني ضمير جمع المخاطبين للذكور طبعا ها زي اكن مبني على مبني على الضم في محل رفع, رفع. والميم علامه ايش دلاله الجمع علامه الجمع يدل على جماعه الذكور ثم قال وغربتن وغربتن ضربتن بضم إيش؟ بضم الضاد وكسر الراء وضربتو وضم التاء ضمير إيش ضمير ضم والمخاطبات النون وضربتن ها؟ ما هو أصل ضربتن قبل النية؟ ضربتن حسن ضرب كنا خالد ضرب كنا خالد ها طيب ما هو اعراب ضربتنا ضربا فعل ما مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله والتاء ضمير ضمير جمع النسوه او جنس المؤنث المخاطبه, المخاطبة. جمع النسوه المخاطبه كيف هو مبني على... نائب الفاعل مبني على الضم في, في, في محل رفع والنون كيف هو دل على... دل علامة, جمع علامه جمع النسوه انا ذكرت لكم بيتين من يذكرهما منكم من فخمسه مختصه بالرفع الف اثنين وواو ونون النسوتي ويام مخاطبا والضميري فحفظنا نطبا نون النسوه فاعل لان النون انواع من ان لم تكون للتوكيد سواء كان خفيفا او ثقيلة وان تكون لماذا للنسوه ونون النسوه فاعل بخلاف نون التوكيد لا يعرب فاعلا انما هو حرف فقط جاء به التاكيد وتقويه الكلام اما ضربت النون لماذا فاعل النون ولكن هنا كيف هو هنا ليس فاعلا هنا في محل رفع نقول ضربت اما النون علامه لجمع النسوه او علامه جمع النسوه لكن اذا قلت يا تربصنا أين اين الفاعل نون النسوه نون النسوه أما نون هنا ضربتن نون هو علامه علامة فقط علامه لجمع الإناث نسوة علامه لجمع الإناث واضح فخمسة طول مختصة بالرافع ألف إثنين الجمع ونون النسوة ويا المخاطبة وتالضمير فاحفظن رطبة رتابه واضح طيب قال رحمه الله تعالى وضربتن هنا لا بد من التنبيه على نساله هذه الحروف التي تلحق الفعل في حاله التثنيه وفي حاله الجمع ماذا نقول فيها اشرنا اليها لكن لو سئلتم ماذا نقول في الحروف التي تلحق الفعل في حالتي التثنيه والجمع سواء كان جمع ذكور او جمع اناث ان الحروف غير الضمائر ماذا نقول فيها الجواب نقول التاء في الجميع كيف هي نائب فاعل التاء في الجميع كيف هي نائب فاعل وما اتصل به بعد ذلك حروف دالة على المراد من تثنية أو جمع تذكير أو جمع تأنيث وهكذا فإذا التاء في الجميع كيف هي؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل وما اتصل به من حروف دال على المعنى المراد إذا كان من تثنيات او جمع تذكير او جمع ايش تانيث تقالوا هناك من قال التاء والميم والالف فاعل وهناك من قال التاء والنون في جمع الاناث فاعل وهناك من قال التاء وميم الجمع فاعل كلها هكذا قالوا يحكم عليها جميعا بالنفع، ولكن قال الراجح أن التاء وحدها هي الضمير وليس كل ما أُلحق بالفعل من التاء وعلامة اليوم وعلامة الجمع بنوعين، لأن الميم والنون هناك من العلماء من قال إن الميم والنون زيدت تكثيرا فقط ان الميم والنون زيدت تكثيرا فقط واما الذي ينبغي ان نعتقده في التاء فنقول هي الضمير والباقي حروف زيدت تكثيرا واضح وأنا تذكر بيت يقول والتاء وحدها اعتقد ضميرا والتاء وحدها اعتقد ضميره ويجوز التاء والتاء وحدها اعتقد ضميره والميم والنون زيدت تكثيرا زيدت تكثيرا واضح ها عين بيت والتاء وحدها وحدها اعتقد ضميره والميم والنون زيدت تكثيرا واضح هذا فينا لا إذا الآن خرجنا من ماذا؟ من هذا ننتقل إلى ضمير آخر الغائب الذي ذكره المصنف. وضرب وضرب. آه. ضرب بماذا؟ بضم الضاد وكسر الراء وفتح إيش؟ الباء. وضرب. هذا لي هذا المثال الذي ذكره المصنف. لمن؟ من؟ إن قلنا. خمسة للخطاب، اثنين للمتكلم وخمسة للخطاب ذكرنا خمسة. اثنين للمتكلم وذكرنا خمسة للخطاب والآن خمسة لمن <تصفيق> للغائب <تصفيق> ودوري بضم الضاد وكسر الراء <تصفيق> وفتح <تصفيق> الجش <تصفيق> وفتح الباء وفتح الباء لمن هذا المثال <تصفيق> <تصفيق> للمذكر الغاي للمذكر الغائب. فمثلا تقول زيد ضربة. زيد ضربة. طبعا خلص الخطاب ذكرنا اصل المثال قبل النية. صحيح? نعم. هل نفعل هذا هنا? أمنا. لا بس. ها? انت تذكر ما هو اصل ضربة قبل النية? ضرب محمد زيد زيد ضربه محمد. ضربه يعني الغائب من محمد ضرب محمد نحن نتكلم عن الغائب لا. ضربه إيه زيد ضربه زيد هذا أصل هذا أصل قبل ماذا قبل نيا قبل نيا ماذا فعلنا حتى قلنا ضريبة من ضربه زيد الى ضريبة من يذكرني منكم ماذا فعلنا النظر الى الضمير لانه ضمير غائب فقط هكذا نظره سطحيه ما فيها إشكال لكن عندما تقول ضربه زيد هناك عمليه حتى وصلنا الى ماذا إلى ضرب إلى ضرب ها طيب قل لي ماذا فعلنا ماذا فعلنا حتى قلنا كما قال المصنف ضرب فالمصنف يختصر والأستاذ ينبغي أن يبين ولعنى يقولون إن المصنف يختصر كثيرا قالوا لأن الزياده للأستاذ فعندما قال ضرب فإذا سجلت اصوغ كيف قبل لي يا ضربه زيد هنا الضمير لمن الغائب ضربه زيد ماذا فعل تحت سيطرته هكذا ضرب زيد بقى قل لي ها يلا مصطفى عطيه الجواب كل الجوائز ضربه زيد والان صار ضرب ضرب اكن ضرب او زيدون ضرب ركزوا معي جيد اذا سئلتم ماذا فعلتم او ماذا فعلنا حتى قلنا ضرب نقول الجواب لما حلفنا الفاعل اول شيء حلفنا إيش؟ الفاعل أتينا بماذا أتينا بضمير رفع مرادف لها أتينا بضمير رفع مراد في المدى طيب إن كان الرجل بدأ يفهم هل أبدأني أسألك السؤال الآخر لا يسلم لك إن قيل لك أين ضمير الرفع لأن أتينا بضمير رفع مراد في المدى أنا أسألك أين هو ضمير الرفع هنا؟ ما جوابك ها ماذا لا تقول؟ تقول جوابي ان ضمير الرفع استطر في الفعل. ان ضمير الـ الـ الرفعي استطر في الفعل. واضح? يا اخوة يقول على ان الصدق محمد. ارجع وهي اقول. ان ضمير الرفعي. اين هو? اين هو? في الفعل. في الفعل إذا سئلت أين ضمير تقول ستتر في الفعل لأن أنا أعيد السؤال لان الإخوة كان الصوت انقطع عليهم قلنا بأن الأصل ضاربه زيد ماذا فعلنا حتى أصبح ضرب ماذا فعلنا أنا ذكرت لكم ماذا فعلنا قلو انتم الان جورتم نقول لما حدثنا الفاعل ماذا فعلنا اتينا بضمير رفع مرادف لمن للهاء اتينا بضمير رفع مرادف للهاء اذا قيل لك اين ضمير الرفع ماذا تقول هو ضمير الرفع استوتر في الفعل ضمير آج <سؤال> رفعي يعني مستطر في الفعل لأن الهاء هل هي ضمير نص أم ضمير رفع <سؤال> لا لا الهاء لا يمكن تكون ضمير رفعنا فإذا قلنا بأن ضمير رفع استطر في الفعل ماذا نقول نقول لأن الهاء ليست ضمير رفعي لان اله ليست ضمير رفعي فلا تصلح للنيابة فالذي يصلح للنيابة ينبغي ان يكون ضمير رفع وليس ضمير نصب. واضح وهل بعدها هل بيان من بيان ها في اشكال يان قل في اشكال حتى الاخوه في الغرفه اذا كان الاشكال نعيد ان الأمر صعب جدا يعني الانسان ينبغي ان يتامل فقط هل في اشكال نعم لما حذفنا الفاعل اتينا بضمير رفع مرادف لله وضمير الرفع مستتر في ماذا استتر في الفعل مستترا في الفعل لماذا لان الهاء ليس ضمير الرفع فلا تصلح للمياه احسنت هذا الذي كتبته في الغرفه جيد واضح في إشكال الان طيب ما هو اعراب زيد ضرب ما هو اعراب زيد ضرب ها زيد ما هو اعراب زيد ضرب الصوت ده زيد ماذا قلت فيه زيد مبتدا مرفوع وعلى مطرفيه ضم الضائرة في آخره الرافع له التجرب من الناصب ابتدأ. ابتدأ. قل مرفوع بالضم في آخره الرافع له الابتداء والابتداء عامل معنوي من قيل لك قدره قلوا عامل معنوي أو أظهره العامل معنوي لا يظهر ولا يقدر اذكر البيت الذي ذكرنا لكم عدة مرات العامل المعنوي قل شئاني الابتداء والتجرد يا إخواني اذكر تعريف المنتدى الابتداء جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا هذا هو الابتداء طيب ماذا قال جملة ورفعوا مبتدا بالابتداء زيدون هذا هو المبتدأ ضريبة يا لهاتي مدرعة زيدون ضريبة فعل ما كيف هو من مشهور امري لمن نسم مفاعله طيب بالله عليك ها وين نائب الفاعل زيدون انظر اين نائب الفاعل لا زيد انت عربته مبتدا <تصفيق> هذا على مذهب السابق لك اذا كنت تتذكر والان نذكر لكم راجع فنحن قلنا زيد المبتدا وضرب في اعمار لماذا يسمى فعله اين نائبه آه. النائب نائب الفاعل ضمير مستتل فيه جوازا هذا من المواضع الذي يكون فيه نائب مستتل جوازا وتقديره هو على ماذا يعود اه والسبقان قلنا الضمير مستتر كالموجود طبعا المست المستثير من قبل المتصل من قبل المنفصل المتصل اه المستتر من قبيل ماذا ما هو أنت انت لحظه ذكرت لكم بيت بيتا كذلك الضمير مهما يستطر فإنه متصل قد اشتهر الفيدة نشوف كتابك كتابة كتابة وعدة محطة الفيدة كذلك الضمير مهما يستطر فإنه متصل قد اشتهر الآن ما قيلنا وضوري بلد يه وضوري ها وضوري قل ضربت ضم الضاء ضد وكسر الراء وفتحي الباء وسكون إيش وسكون الته لماذا لأنه لمن للغائبة المؤنسة فتقول هند ضربت هند ضربت طيب محمد ما هو اصل ضربت طبعا عندما قلنا هو اصل ضربت يعني قبل النيابه ضربها زيد ضربت ضربت تاتني السهل ضربها قبل النيابه اصواق النيابه ضربها زيد ما هو اعراب هند ضربت هند مبتدا مرفع همدون مبتدا مرفوع, مرفوع بالضم الضائرة في آخره نفس ما قلنا في زيدون ضرب مبتدا مرفوع بالضم الضائرة في آخره رافع له الابتداء والابتداء عن المعنوي كل ما ذكرناه قال هنا وأنا أكرر لكم هذا حتى يتقرر في أداني واضح طيب أتم ضربت همدون ضربت ضربت ضربت في الماضي من والتاء علامة لماذا علامة للتانيث علامة للتأنيث ونائب فعل أناو ضمير مستتر جواز تقديره؟ هي يعود على ماذا يعود على هن الآن ماذا بقي بقي لنا ثنين ضرب ودرب لذلك قال المصنف وضرب بضم الضاد وكسر الراء وبعد الباء الف لماذا للمثنى الغائب المذكر ولم يذكر المؤنث ضربته كان من حقه ان يذكرها وبعضهم قال استغنى عليه بماذا بتثنيه المذكر الغائب والصحيح كان ينبغي ان يذكرها كما ذكرها في الامثله الخمس السابقه كان يقول ضرب وضربتها الزيدان ضرب والهندان ضربتا لكنه لم يفهم لكنتم افهموا جيدا هذا طيب الزيدان ضرب قبل أن نعرف ما هو اصل ضرب قبل النيابه ضربهما ضربهما زيد واضح طيب الاعراب ما هو اعراب زيد ضرب ها اعراب الزيدان مبتدى مرفوع بالالف في اي موضع الالف ايش نيابه عن الضمه في اي موضع تكون الالف نيابه عن الضمه تصل في الاسماء ها وصلنا الى اخره أقول رب ليس لني علمه التثنيات في تثنيات الأسماء الخاصة الأسماء الخمسه في النصف نحن نتكلمه كمية في حالة الرفض الزيداني ها اذا نحفظ المتن ضروري نحفظ المتن الزيداني مبتدأ مفرع وعلى نطرفين الألف النائب عن الضم والنون ما هو ها عوضا للتنوين في الاسم مفعن جيد وضرب في ما بنين المجهد أو من المجهد يفعلون والألف ضرب ألف من المقع فيها نائم نائم فعل فعلا دلع بثني لكن نائم فاعل ببنعة السكون في محني وماذا تقول في مثنى الغائب المؤنث نعم مثنى الغائب في المؤنث ماذا بماذا بزياده تاء التانيث هذا للتنبيه فقط ثم قال وضربوا وضربوا بضم الضار وكسر راء لمن هذا مثل لمن لجمع الذكور الغائبين, الغائبين قال مثلا لو قال الزيدون ها دوريبو الزيدون ما هو أصل دوريبو قبل المياه ضربهم ضربهم زي <تصفيق> ضربهم زيدون ضربهم الزيدون زي زي ضربهم زيدون الزي ما هو إعراب ها الزيدونا دولوا عند زيدون مبتدا مرفوع وعلى رفعه الواو ياش نائب عن الضمه في اي موضع تقولون هذه الضمه في الأسوار. جمع نعم جيد في في ماذا في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه الواو ايوه عن التنوين في الاسم المفرد طيب الزيدون قل اتم دوريبو دوريبو المقابله فعل ماض مبني على الفتح مقدر وله فتح مقدر من اعود دوره اشتغل شنو استغل محل من اعود دوره اشتغل محل بالحركه المناسبة أو بالحركه المناسبة هذا ومن العلام يقول يعلسكم فقط والواب ما مقعه في الاعراب ضمير جمع الذكور الغائبين في محل رفع نائب نائب فائل طيب نسيتنا على مساله عندما نقول زيد دريبة أو الزيدان دريبة أو الزيدون دريب الاسم الأول مفرداً كان أو مثنى أو جمع ما مطلوب في العراض مؤتمر أين الخضر؟ لا نذكر الخبر الجملة الجملة خبر يعني اللي فقط لما هو الاعراب هذا معلوم لديكم وإنما القصد اعراب الضمع ثم المثال الأخير ما هو ضربنا بضم الضار وكسر الرعب. لماذا هذا؟ هم مثال لمن؟ لجمع النسوة الغائبات فمثلا النسوة ضربنا ضربنا لا بس نذكر حتى هو أصل. ما هو أصله؟ ضربنا ضربهن أصل ضربنا يعني قبل النيابة ضربهن زين ضربهن زين وضربهن. نعم. ما هو اعراض النسوات ضربنا. ها. انت. النسوة هذا مفرد لشنوها? ها? النسوات جمعيش. ها? جمع تكسير. النسوة ها هو اسم جنس حقيقي امرأة اтельный جمع ما ليس له جمع من لفظه تقول نسوة ها النشوة تضرب النشوة ما موقعه في الاعراب مبتدا مرفوع بالضم الظاهره في اخره طبعا كل ما ذكرناه سابقا يقال في هذا المثال الرافع له الابتداء النسوة ضربنا ضربنا ما موقع الاعراب ضرب فعل ماض والنون ضمير جميع النسوة, النسوة. <تصفيق> نال نساء فاعل ها هنا ماذا ماذا نجا نعلم ونأتي قضية فخمسة تن مختصة بالرفع ألف إثنين طيب ممكن إذا فهمتم هذا فلا تنسوا ما ذكرت لكم سابقا التاء التي تلحق الفعل ما ذكرت لكم لكن بقي تنبيه آخر ضروري منه قبل أن نبدأ بام الموت داء قال نقف عليه علي الذي تعيد التاء التي تلحق الفعل متى تكون مغمومة ومتى تكون مفتوحة ومتى تكون مكسورة التاء التي تلحق الفعل متى تكون مغمومة ومتى تكون مفتوحة ومتى تكون مكسورة تضم التاء مع ماذا الجواب تضم التاء مع المتكلم وتسمى تأيش هذه تسمى لها اسم من يتكر لكم اسمها ها محمد هذه التاء عندها اسم عند العلم بالنح تأيش تاء النفس تسمى تاء النفس ها تاء النفس هكذا تسنع هذه ذا كانت وتفتح التاء مع ماذا مع المذكر المخاطر مع المذكر المخاطر لماذا اعطي الضم للمتكلم ها ضربته ضربته ها لماذا وعطي الضم للمتكلم وعمل لماذا وعطي الضم للمتكلم قال ولمنح طلب لي التناسب ليكون التناسب لأن المتكلم من أقوى ركزوا عجيب من أقوى المتكلم أم المخاطب او قل المخاطب او المخاطب من اقوى بعظهما مخاطب ها مخاطب هذه الصوت المسموع اسأل هذا الصوت المسموع من المتكلم ومن السامع او قل من اقوى المتكلم أقوى من المخاطر المتكلم أقوى من المخاطر لماذا؟ قال يعني بجميع المعايب المتكلم يكون أقوى المخاطر يسمع فقط ثم المتكلم نفسه داخل في عموم خطابه المتقلم داخل في عموم خطابي، عندما يقول أيها الناس اتقوا الله فهو داخل في عموم خطابه عندما يقول تصدقوا فهو داخل في عموم خطابه عندما يقول اجتنبوا الموبقات فهو داخل في عموم خطابه فإذن هو أقوى من جهتين من جهة الكلام من جهتي أنه داخل في ماذا؟ في عموم خطامه ولذلك قال اهل العلم بالنحو اعطي الضم للمتكلم طلب للتناسب لان المتكلمه اقوى من المخاطر لان المتكلمه اقوى من ماذا من المخاطر ثم فتحوا التاء مع المخاطر لماذا لماذا فتحوا فتحوا خوف الالتباس فتحوا خوف الالتباس لأنه لا يمكن الضم وإلا أين يقع الالتباس وأين يتجلى هذا الالتباس المخوف منه ها؟ أين يتجلى الالتباس قل يلتبس بالمتكلم وأيهما أرجح الفتح ارجح لماذا بخفته ولذلك دبنا المذكر على المؤنث يقدمون المذكر على المؤنث لماذا من لان قال بفضله وخفته ومن قال على كله اذا تكسر التاء مع المخاطره لماذا لأنه يبق ينقلها إلا الكسر أو تميين وتمييزا فقط أو نقول خوف الالتباس بماذا لم؟ والمتكلم هذا كله في ماذا؟ هذا كله في الحاضر هذا كله في الحاضر قد اشار إلى هذا بعضهم ذكر هذا فقال فصلون تضم التاء في النفس وفي لاحظتم اسمها مذكر مخاطب فتح واضح قال الإخوة يسمعون ها تأكد لي يسمعون فصلون تضم التاء في النفس وفي مذكارين مخاطبين فتحمقوا فيه أنا أعرف عندما أعلم أنكم تسمعون أرى يعني بعض الاخوه يكتبون الأبيات التي اذكرها والامثله فعندما لا ارى الكتابة أظن أن الخط انقطع فصل تضم التاء في النفس وفي مذكر المخاطب فتحنق فيه وكسرها يكون للمخاطبة وكسرها يكون للمخاطبة وهي في تسكينها للغائبة وهي في تسكينها للغائبة دعين أبيت دعين لو بقي بيت آخر أين أبيض؟ فصل تضم التاء في النفس وفي مذكر مخاطب فتحلق فيه وكسرها يكون للمخاطبة وهي في تسكينها للغائبه. على هو هو في تسكينها. وجائز على ابن الضمير إذا توسط بالمذكر والمؤنث جاز في وجة. هذه أخرى. فصل تضم التاء في النفس وفي مذكارين مخاطبين فتح القوفي وكسرها يكون إيش؟ للمخاطبة أعيد فصلن ارفع صوتك يا أسمع فصلن تضم التاء في النفس وفي مذكارين مخاطبين فتح القوفي وكسرها يكون للمخاطبة وهو في تسكنها وهي الجائز الضمير لتوسط بالمذكر المؤنث جاز في وجه وكسرها يكون للمخاطبة وهي في تسكينها للغائبة على بقي بيت آخر. ما لم تكن تتصل بالمين ما لم تكن تتصل بالمين والنون فالضم على التأمين فاتضموا على التأمين ها ما لم تكن تتصلوا بالمين والنون فضموا على التأمين إذا اتصلت بالمين أو بالنون ضربتن ضربتما ها كم طيب إن شاء الله نقفهم ها نحاول اليوم نختم أقل شيء نائم على التعميم وليس على التعين على التعميم بالميم في اخره طيب هذه الأمثلة التي ذكرنا لكم ركزوا معي هذه الأمثلة التي ذكرنا لكم في ماذا في المتصل هذه كلها في المتصل هذه الأمثلة كلها في المتصل امثله منفصل فما هي من يذكر منكم امثله منفصل ما طرب الا انا وما طلب الا نحن اثنان المتكلم اما وحده أو, او مع غيره او, أو مع بعض نفسه ما طلب إلا أنا بكروا لي الآن أنا مثل أنتم المفاصل ما ضرب إلا أنا افعل ما بيقول افعل صوتها ما ضرب هو حتى صوت النساء المشي عوى. هو الحديث بك يقول قال رسول الله صوت المرأة عوى ولا في ذلك إلا هذا الحديث أعوى هذا الحديث هو السعوى كثير من الأحاديث تجدع السناء يالأس السلام والصحة كما يقول رئي الله علينا برؤي الصف لا هذا الحديث هو السعواج ها؟ طيب إلا اعطوني الامثله رفعوا اصواتكم ما ضرب إلا, الا انا وما ضرب الا نحن وما ضرب الا إلا انت وما ضرب إلا, الا انت الا انت, أنت. أنت. أنت. أنت. أنت. مليكم ما يقرك فوجد سهله جدا ما ضرب إلا, إلا أنا إلا انا, إلا أنا. إلا أنا. وما <relief> نحن وما ضرب الا نحن وما ضرب إلا, إلا انت وما ضرب الا انت وما ضرب إلا, إلا, الا انتما وما ضرب الا, إلا وما ضرب الا, إلا, إلا هذا لماذا هذا الخطاب مفصل للمتكلم خمس الخطاب. اعطوني خمس الغائب ما ضرب إلا هو إلا هو ضربه وما ضرب الا هي ما ما ضربه وما ضرب إلا, هم الا هما وما ضرب الا هم وما ضرب الا هن الاعراب إلا واضح اذا اعربتم مثال واحده الباقي يكون واضح من منكم يقر علينا اليوم باعراب هذا المثال ما نفي ها دوربة في المدرسة إلا است... است... است... ها إذا تحصل الطالب في السابق أنا ما هو يلا أنت اسمك الخالق آه قل ضمير منفصل يدل على المتكلم مبنيه على السكون في محنيه رفعين ما وقعوا في الاعراض نائم ضمائر تقول ما ضرب ما نفيه ضرب في اعراض من الفتح الا اداه حصر وما بئلا او بئلا حصر اخر الضمائر كلها نائب الفعل طبعا الحروف الملحق بها كما قلنا لكم سابق واضح اذا فهمتم هذا بقي لنا بعض التنبيهات وهذه التنبيهات ضروريه وهي هذه التنبيهات طبعا الان الاعراب مفهوم في نائب سواء كان متصل او منفصل بأنواعه الثلاث اثناء المتكريمة ونصر الخطاب ونصر غيرها سواء كان مع المتصر أو مع المنفصل أنا سؤال الآن لكم اسم الفاعل ماذا ماذا يرفع ها الخالق اسم الفاعل ماذا يرفع اسم الفاعل ماذا يرفع اسم الفاعل ماذا يرفع؟ أصطفى اسم الفاعل ماذا يرفع؟ نفعل فعل نفعل فعل قولها يعني خايف نفعل فعل هذا المعرفة طيب أنا لم أشأتوا بيخاكم لأنكم لم تقرأوا اسم الفاعل. وعلى أن على كل. اسم الفعل ماذا يرفع؟ اسم الفعل ما لا يرفع قل اسم الفعل اسم الفعل اسم عندك زمن مستقل من جوزيمة اسم الفعل ما لا يرفع فع... الفاعل نائم هذه تنبيهات انا حيث انبه عليها لماذا اسم الفاعل يرفع الفاعل واسم المفعول يرفع النائب ها عبد لماذا اسم الفاعل يرفع الفاعل واسم المفعول يرفع النائب عبد الخلق اذا اجبت لك كتابا يا لمصر لما تجي المعرض كتابان لماذا اسم الفاعل يرفع الفاعل واسم المفعول يرفع المائل حتى أنت في الغرفه من يجيب له كتابان هديه اسم الفاعل يرفعه ها يرفعه الفاعل وحده اذا كان فعلا لازما اسم الفاعل يمكن نذكر مع الفاعل يُحذف الفاعل لا تكاد تُبي ها أنت يلا مهم. وبعد جهد جيد فسر الماء بالماء ما ركزوا معي جيدة اسم الفاعل من أين سِغَر من أين الصيغة؟ هل سيغة من فعل مبني للمعلوم ام صيغة من فعل مبني للمجهول؟ صيغة من فعل للمعلوم. ماذا منه ماذا واسم المفعول من أين صيغة؟ من فعل مبني للمجهول. والذي ناب عنه أيضاً أو الصيغة منه ماذا يرفع؟ نرفع نائم نرفع نائد أفعل الله لا السؤال وطار الكتاب لماذا الآن أعيد السؤال لماذا لماذا اسم الفاعل يرفع الفاعل واسم المفعول يرفع النائم لماذا لان اسم الفاعل صيغه من فعل مبني للمعلوم والمبني للمعلوم طبعا يرفع الفاعل ولا يرفع النائم واسم المفعول صيغه من فعل مبني للمجهول والمبني للمجهول الاصل والفرع ماذا يفعل ماذا يفعل?? يرفعان لا يفعل. يفعل؟ واضح اذن عليه ماذا يرفع اسم فعيل ام خلق اسم فعيل ماذا يرفع فعيل ماذا يرفع هذا في ما فيش كتاب ماذا يرفع يرفعنا الفعيل ثم قال المصنف باب المبتدا والخبر باب المبتدا والخبر نقف هنا نقف هنا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> ها نقف هنا ونتابع إن شاء الله بإذن الله عز وجل الأسلوح القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته